أتاني بالنصائح بعض ناسي وقالوا أنت مقدام سياسي أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة تقاسي ما تقاسي إذا حاضت فأنت تحيظ معها وإن نفست فأنت أخ النفاسي وتقضي الأربعين بشر حال كذاب الرأس وهشمت بفاسي تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باسي فقلت لهم عاذ الله إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي لي فشاب الرأس منها فكيف أزيد حظي بانتكاسي وها أنا ذا بدأت تروق حالي ويورق عودها بعد اليباسي ولن أرضى بأنكاد وهم ومشغلة يكون بها انغماسي فقالوا سنة المختار تنسى وتمحى أين أرباب الحماسي؟ فقلت أضعتم وسننا عظاما وبعض الواجبات بالاحتراسي لماذا سنة التعداد كنتم لا تسعون في عزم وباسي وشرع الله في قلبي وروحي وسنة سيدي من اقتباسي إذا احتاج الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى التباسي ولكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي وإن معاشر النسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الرواسي فقالوا أنت خواف جبان. فشب النار في قلبي وراسي فخذت غمارة تجربة ضروس بها كان افتتاني وابتئاسي رأيت عجائبا ورأيت أمرا غريبا في الوجود بلا قياسي وقلت أظنني عاشرت جنا وأحسب أنني بين الأناس لأتفى هتافهم وأقل أمر تبادر حربهن بالانبجاسي وانعتر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماسي وكم كنت الضحية في مرار وأجزم بين عدامي وانطماسي فاحداهن شدت شعر راسه واخرىهن تسحب من اساسه كم من ليله امشي حزينا انام على السطوح بلا لباس وكنت انام محترما عزيزا فصرت انام ما بين البشاش ارضع نامس الجيران دمي واسقي كل برغوث بتاشي ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكامة وبالعطاسي فإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاعب والنعاسي وإن لم أرضي إحداهن ليلا فيا ويلي ويا سود المآسي يطير النوم من عيني وأصح لقعقعة النوافذ والكراسي يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي وإن غلط العيال تعيث حذفا بأحذية تمر بقرب راسي وتصرخ ما اشتريت لي احتياجي وذن ليس على مقاسي ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسك وإن أشري لإحدهن فجلا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماس واحلف صادقا فتقول أنتم رجال خادعون وشر ناسي تقول تحبني وأرى الهدايا لغيري تشتريها فلم فصرت لحالة تدمي وتبكي قلوب المخلصين لما أقاسي وحار الناس بأمري لأني إذا سألوا عن اسمي قلت ناسي وضاع النحو والإعراب مني ولخبط الرباعي بالخماسي أروح لأشتري كتبا فأنسى وأجري الزيت أو سلك النحاسي أسير أدور من حي لحي كأني بعض أصحاب التكاسي ولا أدري عن الأيام شيئا ولا كيف انتهى العام الدراسي وما نفعت سياسة بوش يوما ولما كان منه لا سلاسي فلما أنعجزت وضاق صدري وباءت أمنياتي بالإياسي دعوت بعيشة العزاب أحلى من الأنكاد في ظل المآسي فجاء الناصحون إلي أخرى وقالوا نحن أرباب المراسي ولا تحزل ولا تبقى كئيما فقد جينا بحل دبلوماسي تزوج حرمة أخرى لتحيث سليما خاليا من كل باسي فصحت بهم لإن لم تتركوني لأنفلتن ضربا بالمداسي